إن شاء الله بقد تصلي دروس نوسي كتابنا الشيخ ابن باز مالتي هو الدروس المهمة لعامة الأمة أقدس الزهونات مرتات نقولن هزبتات زبلا الشيخ ابن باز رحمه الله إن شاء الله الدرس الثامن كنوسد شاموناي درسي سلما بزعب واجبات الصلاة قم واجبات الصلاة تاوي ما الفرق بين الركن والواجب أمون جو ركنن، أمون جو واجبن زلوف اللي كان في يد مالته. الركن تلنا أب صلاة، قدم كتهم صول لك مالتي. فالأركان ما سقط منها سهول أو عمدا بطلت الصلاة بتركه. تجاقي كايقون، رسيع كايقون، ركن تجدي في كايو، مخا كونيل كاتو خينو، كله زيد نصلاة يا إلا تاركن كتملسا لك بدحرزي سجود الساهو غيرك نتا سلا تسقنا مالتي أما الواجب انتدع رسعك قدفك ايتم اللسون يا خاناب بل إنما بمتا سقنا مالتي يا شباب بسجود الساهو بارك الله فيكم أما عمد انتحر قدفك ولاز واجب تسلا تبتل يا أزيء أننتن في اللي ناي منو ركن واجب نزوله في اللي مالت. فلزي ركن تقوينا كل هنا نز شريط نسمعه زلنا مالت أبوتات عديتات كل هنا أحوات مالت. بارك الله فيكم انتدع ركن كوينو كن ملاصون لنا نابذ ركن زين. انتدع واجب كوينو كن أين ملاصوننا فقط انتهي نقبر مالتيو سجود السه. أما تي ركن دحرت من سناؤن وقولها يكونن بل إنما نأتي تجاك غيرنا يوم علتيه سجود السه وغيرنا ونكن سجنه ألا طيب واجبات الصلاة عندئن عند حر لنا شو مونتين الشيخ منبعز رحمه الله وهي ثمانية تقدميتي جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام كل تكبيرات واجباتن بجكتة تكبيرة الإحرام سر ما مغفتي ويمئتوي نعي صلاة مالذيه. طيب تكبيره الحرام يا شباب واجب كابذي كونت. تنتهي تخون الله ركنا. أما غير تكبيره الحرام كل كلنا زي الله وأكبر كن من وكلنا كلن واجباته كلن تكبره. جكزة مخفتي الله وأكبر إننا نأتوا نبصلاتنا زي أجن ركنت خون الله. كليتي وقوله سمع الله لمن حمده. كبركوع مستملسنا. سمع الله لمن حمده خنبل زيا واجب نزياس قدرفة سجود سهق جبر اللهم علىتي إذا سمع الله لمن حمده خنبل كلنا حقوقنا تسقى خنبلهم كلنا زيا واجب للإمام والمنفرد نإمامه منفرد بين السجد مالتي نخلت يوم واجب تخون الله أما المعموم واجب يكون تنو بل انما سمع الله لمن حمده مسبل امام انتبهتوا مأموم ربنا ولك الحمد ابن المالكي ثالثهتي وقولوا ربنا ولك الحمد للكل ربنا ولك الحمد كنبن نقول ايوه من من مالتي يا شباب بخلونكم كله الشيخ بن رحمه الله ها محمد مأموم محمد, آه محمد. آه محمد. والمنفرد حسنتهم باركوا محمد بارك الله فيكم جميعا زيوم سلسة يوم زياتهم نقول لهم زياء واجب تقولهم أن لا ربنا ولك الحمد كله ما لاتين سبحان ربي العظيم في الركوع أبركعد ما مستدلنا ما لاتين سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم كنبل تواجب حنتي توسقنا سلسة فهو أفضل الرسول صلى الله عليه وسلم كسب عسرت تسبيحات فغض لهم يرمسحها مالك سلازي يا سبحان ربي العظيم ابركوع إلى ما الرسول صلى الله عليه وسلم فسبح باسم ربك العظيم. بس وردت جعلوها في الركوع لهم. ابركوع قدر وايله منا ابركوع نبلا مالتي. حموشيتي وقول سبحان ربي الأعلى في السجود سبحان ربي الأعلى خن بالدماء متى شباب سبع اسم ربك إيش الأعلى ورده سلزي أبسوط الرسول صلى الله عليه وسلم زا زي أطبغ ما سبحان ربي الأعلى يبلون يا رمالة وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو إيش ساجد أبسوط كله فأكثر من الدعاء له من الرسول صلى الله عليه وسلم فغامن أن يستجاب لكم يعني نرب رب الزغر بس لزقون حدثن أبسوط دعاء خبز حمزله الرسول صلى الله عليه وسلم نجرو طيب شد شيتي وقولوا ربي اغفر لي بين السجدتين امم كو كلت سجدة ربي اغفر لي كتب انت كتب اغفر لي طيب بين السجدين انت انت خولنا ولا تعطونا لنا بين السجدين كوفلنا لنا نعايو الشيخ بين السجدتين بنظر له ذا خوفنا حتى سجدة غيرنا خوفن بل شعو رب يغفر لي نبل دحرنا بسجود نخيد مالتي شعو عيتي والتشهد الأول تقدمي قدامي تشهد إذياء واجب يا. طيب تشهد الأخير أمتى تقولها الله يا شباب ركن تقولها الله طيب حدث يا شباب تشهد الأول رسعواها نبل ركعتين ساقدوا حانت ركعت ساقدوا مسيلوا وتسيوا كندي ركعت أخونا الله التسيوا أزلوا سالسيت ركعت أخونا هل نبز؟ تشاهد الأول ملسا؟ لا هي ملسا. وناه تواجب عايتمون لسه ليها. تتسي وزل ركن يصي عبدي. لذلك سبحان الله تلو من أحد إيمان. أبغى أقول له تا التشهد الأول كم زر الساعة؟ راح نخزكر. ما لتي. زات تشهد الأول جن. بمتاي في صلاة ما لتيه؟ بس وجود بارك الله فيه. شا منيت النعيم الشرشان والجلوس له. نتشهد الأول كل بكم كلنا وهاي التشهد تطول كايكون نسك قفيلنا تشهد النكبر اذا خوف من بالنا ان بعلى ستخون الله واجب تخون الله طيب هاي الأخير كوف خوف من بالكم انت تخون الله ركن تخون الله لذلك زين شو ما باختصار حجي كد اكملكم بارك الله فيكم اتا كل التكبيرات كلا تكبيرات بجكة زا تكبيرة الإحرام قدفك كلا تكبيرات واجب اخونا الله. كليتي سمع الله لمن حمد خنبل امام يخون نبين السقزون لسب ثالث قول ربنا ولك الحمد كله انا مالتي امام يخون نبين السقزون لسب يخون بدحر امام سقزون لوماء مالتي طيب رابع وقول سبحان ربي العظيم في الركوع أبركوع انتهى من الماتي سبحان ربي العظيم كنبل زئا واجبة حمشيتي وقول سبحان ربي الأعلى في السجود أبسجود سبحان ربي الأعلى كنبل زئا واجبة شادي شيءتي وقول ربي اغفر لي بين السجدتين أمنجو خلت السجدة ربي اغفر لي كنبل زئا شادي شيءت واجبة شو عيتي والتشهد الأول اتا قدام ايتي التشاهد ازي اما تاني مجرشة تشاهد ركونيا شمونيتي والجلوس له نزاء التحيات وغنى أسر لنا التشاهد نقنبل كوف نقنبل ازي اون شامون واجب تقونا اللاماتي وسلازي قلنا لن شامون تواجبات ازياءتا يا شباب كلها ناغم نفسي جميرك حفزنا ابتكبارك نوعلا يقباء ربي يوفقنا لابلكو أبزي زرباعس أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا هذا وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سلام عليكم ورحمة الله